يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأقهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يُؤْمِنُ بِكُمْ صِدْقًا فَإِذًا فَاعْمَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا وَأَمَرُوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَّيْسَ لَهُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْشُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ عَلِمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا يَتَّخِذُونَ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا سَبِيلَ اللَّهِ سَلَماً مِّنْ عَذَابٍ مُّهِينٍ قَالُوا لَن نَّكُم مَّا يَحْفَظُونَ رُكْمًا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَارِبُونَ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ سَيُؤْمِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ حَادُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ كَتَبَ اللَّهُ لِأَغْلَبِ النَّاسِ عَلَى رُسُلِهِ إِنَّ